حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير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 يُّونَ منَن ح الدَله وَرَسُونهُ وَلَو كانوا أَبهم أَوْ ابنأَهُْ أَ إخوانهم أَ إخخواانَهُم أَ أو عاشَةَهم أول إكَ كَتَبَ فيِي قُن بهِهِمإمانَ وَأَيَدَهُ برِوحِممِن.